مظننا انتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايدي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 ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فللله وللرسول ولذل قربا واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله كي لا دولة بين الاغنياء منكم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ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 ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لنا سرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لان اخرجوا لا يخرجون معهم ولان قوتلوا لا ينصرون لهم ولان نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون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 فمَثَلِ الشَّيْطانِ إِ قَالَ لِإِنسَ نِكْفُر فَلََّا كَفَرَ قَالَ إِ بَرُ مِن كَإِن أَخَافُُ اللَّه رَبَّ الْ العالممِين فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أََّهُمَا ف النَّارِ خَالِدَيْنِ فيِيهَا